السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أجمعين وبارك الله فيكم الأخوة بارك الله فيكم لو نعمل دعوات للغرفة سلامكم الله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم في الى يوم الدين وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله طيب لازلنا في التعليق على شرح شرح ممتع على هذا المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضه وكرمه أن يعيننا وإياكم على اتمام هذا الكتاب يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وضياكم أو لاقاها وهو إيش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 طيب. قلنا بارك الله فيكم أن النجس عندنا على المذهب إما أن يكون متغيرا إذن النوع الأول من أنواع النجس المتغير بالنجاسة المخالفة قلنا هذا المتغير لابد أن يكون قليلا أو كثيرا النوع الأول من أنواع الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاس هو الماء المتغير بالنجاس هل هذا الماء لابد أن يكون قليل ولا كثير عشان نحكم عليه بالنجاسة؟ نه نه سيان سواء كان قليل أو كثير التغير نجسه نعم حسنتم المتغير مباشرة ما في كلام مجمع على أن الماء المتغير بالنجاسة التي وقعت فيه يعد ماء النجس قليل أو كثير لا يهم الثاني، النوع الثاني من أنواع الماء النجس الماء القليل الذي لاقى النجاس أنتبه كلمة لاقى هنا لا يلزم أن يكون هناك تغير عندنا ما قليل لاقى نجاسة ما حكم هذا الماء على المذهب كما هو قول الشافعي أنه ماء نجس نعم واختيار الشيخ ابن العثمين أنه أنه لا ينجس واستدلوا على ذلك بحديث القلتين قالوا القليل هو ما كان دون القلتين القليل ما كان دون القلتين والكثير ما بلغ قلتين فأكثر طيب السؤال الآن الذي لاقى النجاسة وهو كثير ما حكمه الذي لاقى النجاسة وهو كثير ما حكمه طهور ما لم يتغير طهور ما لم يتغير الملاقة هذه إذا لم يحدث تغير فإن الماء طهور لا يتأثر بهذه النجاسة التي لقاها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شكر الله لكم إجابة الدعوة طيب الآن ذكر أيضا صنفا ثالثا إذا انفصل عن محل نجاسة قبل ذوالها صورنا هذه المسألة ولا ما صورناها لو كان عندنا ما نطهر به ثوبا متنجسا في الغسل الأولى زالت النجاس في الغسل الثانية زال كل الأثر أثر النجاس في الغسل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما أذلنا نجاسة نعم أحسنتم حتى الثالث لكن في الغفلة الثالثة والرابعة والخامسة والثالثة ما كان فيه لا نجاسة ولا أثر للنجاسة فهذا الماء المنفصل هنا ما مر لا على نجاسة ولا على إيش ولا على أثر مجاسة ما حكمه على المذهب أصور المسألة مرة أخر أحسنتم نجاسة نعم الغفلة الأولى أذلنا بها النجاسة عين النجاسة الغسلة الثانية زالت أثر النجاسة من لونها وريخها الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما ما كان في نجاسة ولا أثر للنجاسة فما حكم هذه الغسلات المنفصلة عن المحل حكمها أنها نجاسة لماذا لأنها انفصلت عن محل النجاسة قبل أن نحكم بذوال حكم النجاسة قبل النجاسة لا يزول على المذهب إلا بسبع غسلات يعني لو غسلت أربع خمس ست ما, ما, لا ما زالت النجاسة لأنه لا يزول إلا بسبع فإذن هذه الغسلات كلها لم نحكم على الثوب بأنه قد طهر ما حكمنا على الثوب بأنه قد طهر متى نحكم عليه بالطهر إذا تمت السبع غسلات وزالت النجاسة وأثرها وقلنا أن الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المسألة متعلقة بذوال النجاسة إذا زالت النجاسة وزال أثرها فإنه يحكم بأن النجاسة قد زالت والماء الذي بعد ذلك يكون ماء طهورا قال فإن أضيف إلى الماء النجس كطهور كثير غير تراب الآن هناك ثلاث طرق ثلاث طرق لتطهير الماء النجس الماء النجس نريد أن نطهره فهناك ثلاث طرق الطريقة الأولى أن نضيف إلى الماء النجس طهورا كثيرا نضيف إذا الطريقة الأولى هي ماذا الإضافة أحسنتم نعم إذا الطريقة الأولى هي الإضافة نضيف ماءا كثيرا أو طهورا كثيرا إلى هذا الماء النجس طيب لماذا قال كثيرا لو لو قال قليلا ما المشكلة لو كان الماء قليلا ما المشكلة نعم نسميها العلماء المكاثر نعم هي هذه ما شاء الله مذاكرين جزاك إن شاء الله ممتاز طيب لماذا نضيف ماء كثيرا لو كان الماء قليلا الماء القليل تغيره النجازة لا مشكلة الماء القليل إن إحنا اتفقنا قبل قليل إنه الماء القليل لو لقى النجاسة ما حكمه حتى لو ما تغير حتى لو ما تغير الماء القليل نعم إذا لقاه وهو يصير ما حكمه نجس نعم فلو أنه ما قال كثيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله لو ما قال ما أن كثيرا أو طهورا كثيرا كان نجس بمجرد الملاقة بمجرد الملاقة إذن لابد أن يقول نظيف ماء كثيرا ليه؟ لأن الماء الكثير حياكم الله وياكم. إذن الماء الكثير الماء الكثير لن ينجس لن ينجس إذا وقع في هذا المكان ولن ينجز بمجرد ملاقاتهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خي الكريم طيب المال كثير قلتين أو أكثر قلتين أو أكثر هذا يسمى كثيرا نعم الشيخ رحمه الله ابن المسلمين ذكر مثالا لو كان عندنا إناء فيه ماء النجس عندنا إناء فيه ماء النجس مقدار الماء في الإناء نصف قلة نصف قلة وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة فنكون قد أضفنا ماء كثيرا نعم نضيف القلتين على النصف قلة نكون عضفنا ماء كثير وبهذا يكون الماء ماذا نعم <تصفيق> إذن الكلام على المضاف نعم يكون طهور إذن الكلام هنا على الماء المضاف الماء المضاف أما الماء المضاف إليه نصف قلة قليل ما يضرنا حتى لو كان قليلا لا يضر طيب لو كان عندنا إناء فيه قلتان نجستان أو متنجستان صحيح نقول نجستان عندنا إناء فيه قلتان نجستين ما الحكم نضيف عليكم قلتين أيضا نضيف عليه قلتين أيضا ليه لأن القلتين هذا أقل حجن الكثير لابد ان نضيف عليه كلتين حتى يتحقق شرط الاضافة بالطهور الكثير لابد ان يكون الماء المضاف طهورا كثيرا اذا هذه الطريقة الاولى من طرق إضع... ايش من طرق تطهير الماء النجس طريقة ثانية لو كان عندنا ماء كثير نجس هذه الصورة لا تتحقق الا في الماء الكثير النجس لو زال تغيره بنفسه يعني عندنا بئر مثلا فيها ماء كثير كلتين أو أكثر وقعت فيها نجاسة فغيرت لون الماء لو قلنا أن وقعت فيها فأرة ميتة الفأرة الميتة وقعت في البئر البئر الذي فيه ماء كثير الميتة نجسة ما الذي جرى تغير لون الماء بعد ثلاثة أيام مثلا زالت نعم زال أثر المجاسب وزال الفأرة ربما أخرجها أحد من البئر المهم أنه زالت الآثار التغير التي في الماء ما حكم هذا الماء؟ كل الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير الآن زال التغير ما حكم نصبح ماء طهورا إذن الطريقة الثانية من طرق تطهير الماء النجس ما هي؟ زوال تغير، الماء الكثير بنفسه ذال التغير بنفسه الطريقة الثالثة من طرق تطهير الماء النجل النزح نعم النزح طريقة النزح قالوا أن تنزح من هذا الماء نأخذ نسحب من هذا الماء نسحب منه حتى يبقى بعد النزح ما طهور كثير هذا لا يتصور في وعاء صغير لا نأبد أن يكون كثير خلال عندنا ما متنجس أكثر من قلتين سحبنا منه سحبنا سحبنا سحبنا وبقي قلتان أو أكثر من القلتين هذا الذي بقي غير متغير اللي بقي بعد النجح سحبنا من الماء سحبنا من الماء إلى أن بقي ماء طهور كثير لكنه غير متغير ما دام أنه بقي ماء طهور كثير غير متغير فالحكم أنه, أنه طهور طيب سؤالي الآن مين ما فهم أي واحدة من الثلاثة الطرق التي ذكرناها اكتب لي اثنين في أي واحد مو مفهوم أي طريقة غير مفهوم الثالثة طيب وين الثالثة؟ <تصفيق> الآن عندي بئر فيها أربع قلال من الماء بئر فيها أربع قلال من الماء طيب البئر هذه فيها نجاسة وتغير لون الماء داخل البئر. جئنا بالما اللي يسمونه وايت او ما اللي يسمونه وايتات الشفط هذه تعرفونها اللي بتشفط المياه عارفينها الو... ال مثل الصهاريج يؤتى بها وفيها خراطين عليكم السلام ورحمة الله هذه تقوم بعملية الشفط أو السحب تسحب الماء سحبنا من الماء كلة كاملة كم الباقي كم الباقي في أربع قلال سحبنا كلة كم بقي بقي ثلاث بعدما سحبنا كلة نظرنا في الماء فإذا لون الماء عاد كما كان غير الدينامو الدينامو معروف عندنا لكن عندنا وايتات هذه مثل وايتات الماء تسحب ما فيش كارع تبرو دينامو سحب نوي دي. المهم الآن بقي ثلاث قلال الثلاث القلال الثلاث القلال نظرنا في الماء ذال إيش ذال التغير الآن ذال التغير بسبب سحب ماء والماء اللي باقي كثير ولا قليل الماء الباقي قليل ولا كثير كثير لابد أن يكون كثيرا نعم أصبح طهورا طيب هذا كله على طريقة المذهب هذا كله على طريقة المذهب يقول الشيخ ابن عثيمين في صفحة 66 صفحة 66 حسب طبعا طبعة مكتبة العباكان قال واعلم ان هذا الحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلة ما في شيء اسمه التغير في البقية المائعات سوائل الأخرى غير الماء مجرد ملاقاة النجاس ينجسها على المسلم قال فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شرائه ولا أكله أو شربه. قال الشيخ رحمه الله والصواب إن غير الماء كلمة. ويبدو أنه الصواب أن ويصح أيضاً قال إن على أنه أن يعني. ان غير الماء كالماء لا ينجرف إلا بالتغيير. الشيخ يقول كل المائعات الماء وغير الماء لا ينجس إلا بإيش بالتغيير. ما في شيء اسمه ملاقات مجازة أو كذا. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. فايش دليل المذهب؟ ماذا الشيخ تعرّب لهذه المسألة؟ ما هو دليل المذهب على أن كل المائعات الأخرى أن كل المائعات الأخرى إذا حصل فيها هذا الأمر كأنه لاقت النجاسة أن هذا يحدث تنجيسا فيها ما هو دليل المذهب حديث السمن ما هو حديث السمن من يذكر حينام حديث الفأرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث السمن حديث الفأرة إذا وقعت الفأرة في إنا يحذكم قال ألقوها وما حولها وإيش ألقواها وما حولها وكلوا سمنكم. فايش الرواية الأخرى لهذا الحديث؟ ما هي الرواية الأخرى لهذا الحديث؟ قلنا نترك نترك هذا لتراجعه الزاد. نترك هذا لتراجع الزاد. هو الإشكال هنا الحنابلة استدلوا بلفظ للحديث وهذا اللفظ تكلم عليه الشيخ الإسلام بن تيمية وأنه ضعيف وبين الرواية المرجح هذا تكلمنا عنه في شرح الزاد فيراجع لا بد أن نربط بين الدرسين طيب هذا هو دليل الحنابلة والشيخ رحمه الله بيّن فيها قال المصنف وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بناء على اليقين لو كان عند رجل سوق فشك في نجاسته الأصل الطهارة ولا النجاسة عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله الأصل الطهارة ولا النجاسة الأصل الطهارة نعم الأصل هو الطهارة إلى أن تيقن النجاسة لأن النجاسة طاهرة نعم النجاسة طاهرة فإذا الأصل أطها يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا لو كان عنده جلد شه وشك هل هو جلد مذكاة أم جلد ميتة فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا ولو شك وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة أم طاهرة فالأصل الطهارة الأصل الطهارة نعم والدليل على ذلك الوسبر بالعربي غير مفهوم اتفضلوا اتفضلوا بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله طيب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما شكي إليه شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه في النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يخرج من الصلاة حتى إيش؟ حتى يتيقن أنه أحدث حتى يتيقن أنه أحدث أما إذا لم يكن متيقنا عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله في الصلاة طيب وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن اشتبه طهور بنجس إن اشتبه ماء طهور بماء النجس يحرم استعمال الاثنين الطهور والنجس لماذا؟ لأنه لا يتم اجتناب النجاسة إلا باش إلا باجتناب الاثنين الآن اجتناب النجس ما حكمه اجتناب الماء النجس ما حكمه ما حكم اجتناب الماء النجس واجب نعم طيب قالوا لا يتم هذا الواجب إلا باجتنابهما باجتناب الاثنين وما لا يتم الواجب إلا به فهو وما لا يتم الواجب به إلا به فهو فهو واجب إذن قالوا يجب أن يبتعد نعم حسنت إذن يجب أن يبتعد عن الاثنين ويحرم عليه استعمال الماءين. يقول الشيخ ابن عثيمين وربما يستدل عليه بأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله فإنك لا تدري أيهما قتله النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمر بالاجتناب أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب. عندما حصل الاشتباه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما حصل الاشتباه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه لي لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام. طيب. إذن هذا هو المعتمد في المذهب والمعروف في المذهب. يقول الشيخ ابن عثيمين وقال الشافعي رحمه الله يتحرى وهو الصواب يعني وكان عنده ماء طاهر طهور وما نجس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله إذن عندنا ماء طهور وما نجس عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله عندنا ماء طهور وماء ندس المذهب أنك تجتنب الاثنين تجتنب استعمال الماءين. يقول الشيخ ابن عسلمين وقال الشافعي يتحرى وهو الصوات ما معنى ما في صوت؟ في صوت ما معنى يتحرى انتبهوا معي بارك الله فيكم يتحرى يعني ينظر في القرائن. ينظر في أيش؟ في القرائن إيش معنى القرائن؟ القرائن ما يحتف من العلامات بإيش؟ بالأمر يعني مثلا ينظر في هذا الماء هل فيه أثار النجاسة؟ ها؟ هل فيه شيء يظهر أنه هو الماء النجس أو نحن ذلك؟ فإذا غلب على ظنه أن أحد الماءين هو الطهور توبأ به وكفى توبأ به وإيش وكفى نعم ويقول الشيخ معتزيم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصوابق فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه قال فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات إذن الراجح هنا عند الشيخ رحمه الله التحري وهذا هو الأقرب إن شاء الله إنه ينظر في القرائن ويعمل بمدلول هذه القرائن ما يغلب على ظنه فيها قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما يعني يجدنب الماءين على المذهب ولا يشترط حتى أنه يجوز له التيمم لا يشترط حتى يجوز له التيمم أن يريق الماءين أو أن يخلطهما بل يكفي. أن يذهب للتيمم إذا شك في الماءين وقد تكلمنا عن هذا وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدة إن اشتبه طهور بطاهر ما العمل؟ عرفنا الطهور والنجس ماذا هذا على المذهب؟ يجتمي بالمائن إذا اشتبه طهور بطاهر قالوا يتوضأ من الاثنين وضوءا واحدة. يتوضع من الماءين وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي ثلاثا واحدا نعم إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فلا في كل ثوب فلاتة. المقصود اشتبه بما إل إن على المسألة الثانية اللي ذكرناها عندنا. إن إن آن في أحدهما طهور في أحدهما طاهر لكنه اشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما الطهور أيهما الطاهر وأيهما الطهور قالوا ويختلف من هذا غرفة ويختلف من هذا غرفة ويتبضع بذلك وضوءا واحد يعني يأخذ غرفة للوجه من الأول ثم يأخذ غرفة ثانية للوجه نفسه من الثاني للوجه نفسه من الثاني ثم يأخذ غرفة لليد اليمنى من الأول ثم يأخذ غرفة ثانية ليد نفسها من الثاني وهكذا إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة على المذهب أليس الطهور منهم يطهر النجس هو الآن نقطة الفاضلة عندنا طهور عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر صح طهور وطاهر نعم الآن أيهما الطهور اللي على يمين ولا اللي على الشمال ما يدري أيهما الطاهر اللي على يمين ولا اللي على الشمال ما يدري أيضا إذن الآن مشتبه ماذا يفعل ماذا يفعل قالوا إذا أخذ من الأول غرفة ومن الثاني غرفة لغسل اليد يضاف أحدهما للآخر، صحيح؟ في الإضافة وهذا حق الماء النجس، لكن في الإضافة ماذا اشترطوا؟ في الإضافة تذكرون المكاسرة اشترطوا في الإضافة المكاسرة. إيش معنى المكاسرة؟ أن يكون الماء المضاف كل تيني. فأكثر صح؟ طيب هنا مشكلة الغالب أنه الإنسان يتوبع من آنية نعم الغالب أنه الإنسان يتوبع من آنية فيها ماء قليل ولا كثير الغالب أنه يتوبع من إناء فيه ماء قليل هذا الغالب إذن لا يرد هذا هذه الصورة نعم هم الآن يتكلموا عن هذه الصورة لو كان عند إنسان, إناء... إنسان إناء آن وأراد أن يتوبأ واشتبه عليه الأمر نعم. فهنا لا يريد أن نقول تضيف الطهور إلى النجس أو إلى الطاهر نعم. الآن المسألة الأطعب على قول المذهب قالوا اشتبه السيار طاهرة بنجسة يعني لو كان أنا عندي ثلاثة ثياب طاهرة وثوب واحد نجس ثم اشتبه عليه الثياب ايه أيها النجس عندي أربعة ثياب أي ثوب منها هو النجس ماذا أعمل قالوا يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة يعني أخذ ثوب ها، وأصلي به صلاة ثم أزيد أخذ ثوب ثاني وأصلي صلاة تصلي بعدد النجس كم عدد النجس واحد زيد على واحد خلاص، يعني أصلي كم صلاة أصلي صلاتين بثوبين نعم طيب مسألة أخرى لو كان عندي ثياب باهرا خمسة والنجس اثنين ماذا أفعل؟ نصلي بعدد النجس ونزيد صلاة أصلي ثلاث صلوات بثلاثة أثواب ثلاثة ثياب ألبث ثوب وصلي ثم أخذ ثوب ثاني وصلي ثم أخذ ثوب ثالث وأصلي ليه؟ قالوا لكي يصلي صلاة بيقين صلاة بيتوب طاهر وهذا نشأت أن هذا القول ضعيف وما هو الراجح؟ الراجح أن يتحرى يتنمش بالقرائن ما هو الطاهر ويستخدم ولو أخذ ثوبا منها وغسله وصلى فيه من باب الاحتياط هذا أيضا جيد لكن أن نقول له خذ السوب الأول وصلي إذا كان عادي للنجس مثلا ثلاثة صلي أربع صلوات تأخذ السوب الأول وتصلي ثم الثانية وتصلي ثم الثالث وتصلي ثم, الثالث وتصلي، ثم الرابعة وتصلي نفس الفرض هذا لا شك أن فيه يعني مشقة ندخل في باب الآنية بقي معنا ثلث ساعة ندخل في باب الآنية بارك الله فيكم طيب بسم الله قال المصنف عليه رحمة الله تعالى باب الآنية يقول الشيخ ابن عزيمين قوله باب الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء ما يدخل منه إلى الشيء والعلماء رحمهم الله تعالى يضعون كتابا وبابا وفطلا إذن الكتاب يشتمل على مجموعة من إيش من الأبواب الكتاب يشتمل على مجموعة من أبواب هذه الأبواب كلها داخلة تحت جنس واحد يعني باب الآنية وباب المياه وباب قضاء الحاجة وباب الوضوء كلها تحت جنس اسمه جنس الطهارة كلها تدخل تحت جنس اسمه جنس الطهارة مثل ما نقول أيضا شعير وذرة وبر هذه كلها تدخل تحت جنس واحد اسمه إيش جنس الحب أو الحبوب خلاص فكذلك هذه الأبواب كلها داخلة تحت جنس هو جنس إيش جنس الطهر الآنية جمع إنا وهو الوعاء وهو الوعاء قال الشيخ رحمه الله تعالى والأصل في الآنية الحل الحل والإباحة كلمة واحدة نفس المعنى الأصل في الآنية الإباحة أو الحل بعموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض الآنية مما خلق فين في الأرض قال لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة قال الشيخ والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو سكت عنه الشرع فهو أيش؟ فهو عفو. عفو يعني مأذون فيه. طيب هذا الحديث رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي الحديث كلام جاءت التصحيح والتغيث فيه كلام لكن الحاكم صحا وفق ذهبي وحسنه جماعات من أهل الألم قال وقول والدليل من السمة قوله وسلم وما سكت عنه ما هو وقوله أيضا إن الله فر وفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا رواه الطبراني الكبير والدار القطني والحاكم وهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا المعنى صحيح ولكنه من حيث الرواية حديث ضعيف إذن الأصل في الأشياء ما هو؟ الأصل في الأشياء كلها ما هو؟ الحل نعم الإباحة أو الحل إلا ما جاء الشر بتحريمه يقول الشيخ ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة فالصغير والكبير مباح قال تعالى عن نبي سليمان صلى الله عليه وسلم يعملون له ما يشاء من محاريد وتماثيل وجفان كالجواب وقذور راسية قال الجفنة تشبه الصحفة قلنا لكم الجفنة هذه التي أكل عليها خمسة من الرجال كما قال النابغة لنا الجفنات الغر يبرقن في الرجال جفنات معنى هذه التي يأكل فيها أو يطعم فيها الأضياء وقلود الراسيات إيش معنى راسيات؟ قال لا تحمل لأنها كبيرة راسية لكثرة ما يطبخ فيها فتبقى على مكانها يعني أنها كبيرة فيباح تباح الآنية سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال إلا إذا إيش إذا بلغت حد الإسراف إذا بلغت حد الإسراف يعني يأتي نسمع إناء مثلا كبيرا في حد مثلا مثل ما يفعلون في بعض المسابقات أو المنافسات يصنعون إناء عظيما كبيرا هذا إسراف وتصرف فيه الأموال لمجرد المباهه والمنافسات هذا الكلام هذا إسراف يقول ولكن إذا خرج إلى حد الإسراف صار محرما لغيره وهو الإسراف محرم بسبب الإسراء لقوله تعالى إنه لا يحب المسلفين طيب قال المصنف كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما سؤال كل إناء طاهر يعني غير نجس النجس لا يجل استعماله لكن يقول الشيخ وفيما قال المؤلف نظر لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى إيش يعني هذا الكلام يجوز استعمال شيء نجس أو إناء نجس إذا كان هو على وجه لا يتعدى يعني أن النجاسة لا تتعدى إلى ذلك الشيء الذي وضعناه داخل إيش داخل الإنا تذكرون في الزاد تكلمنا عن مسألة الدماغ على المذهب الدماغ لا يطهر أبدا جلد الميتة نجس عليكم السلام ورحمة الله أيهاكم. جلد الميتة نجس هل يطهره الدباغ على المذهب لا على المذهب لا يطهر جلد الميتة أبدا لكن قالوا يباح استعمال هذا الجلد مع أنه نجس فين قالوا في في يابس ليش شبه استعماله في هذا؟ ليه لأن النجاسة لم تتعدى لأن النجاسة إيش؟ لم تتعدى طيب قال ولو ثمينا يقول الشيخ ابن عزيمين لو إشارة إلى الخلاف أو إشارة خلاف والمعنى حتى لو كان غاليا هذا الإناء مثل الجواهر والزمرد والزمرد والماس وما شابه ذلك قلنا أن الخلاف هذا حتى موجود داخل المذهب لكنه رواية ضعيفة جماعة اللي معانا في الزاد من قال بهذا القول من الذي قال من الحنابلة أن الإناء الثمين لا يجوز استعماله الجماعة اللي يحضرون معانا شوف. لا طبعاً إذا ما وصل إلى حد طبعاً بعض أيها نعم اللي قالوا بالتحريم اعتبروا من العلة الإسراف العلماء الذين قالوا بهذا اعتبروا العلة الإسراف ها من هو الذي قال من هو الذي قال بتحريمه؟ الله المستأذن ما كتبتم؟ أبو الوقت؟ ها ذكرتم خلاف ضعيف داخل مذهب الجمهور الجمهور على أن يباح استعمال الثمين من العواني. فقوله لو هنا يشير إلى هذا الخلاف الموجود. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب به يقول الشيخ ابن عسلمين فرحة 82 طبعة الإعباء كان قوله إلا آنية ذهب وفضة قال من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار إيش العمر؟ يقول يعني لو أن أحدا استثنى من كلام عام فإنما سوى هذه الصورة داخل في الحكم يعني ما عدا الذهب والفضة إيش حكمه مباح ولا محرم؟ ما عدا الذهب والفضة يكون مباحا نعم ليش يكون مباح؟ لأن قلنا أن الاستثناء معيار للعموم أصبح الأمر عام هنا يباح كل كلنا إلا إن الذهب والفض يدخل في ال... فيما عدا الذهب والفض كل شيء كله شيء يقول الشيخ ابن عثيمين وذكر بعض الفقهاء استثناء آخر فقال إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته. أيوة أحسنتم. جزاكم الله خيراً. جزاكم الله خيراً. الكلام الآن أمامكم. إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بإيش بحرمته. السؤال الآن هذا المحترم بحرمته. تذكرونا لك رمان من المحترزات من الشيء التي نحترز منها في مسألة إيش؟ ها.. مسألة إيش؟ النجس تعريف النجس كل عين حرم تناولها على الإطلاق لا لحرمتها يعني لا لاحترامها فعظم الآدمي وجلد الآدمي ليس نجسا لكن لا يُباح أن نستعمله نستعمله إيش؟ آنيةً لا يُباح أن نستعمله آنيةً ليه؟ قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حياً هذا رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه الحديث عائشة رضي الله عنها وصححه الإمام النووي نعم. نعم. طيب ما الفرق بين اتخاذها واستعمالها؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ يقول الشيخ صفحة ثمانية وثمانين هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ هو أن يقتنيه فقط الاقتناء إذا الاتخاذ يساوي الاقتناع، تمام؟ إما للزينة، ممكن للزينة، ممكن للمنظر، أو الاستعمال في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك. إذن الاختيار هو الاقتناع. أما الاستعباء، الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به. بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه، يعني يأكل فيه، ويتبضع، ويشرب هكذا. <تصفيق> أما الاتخاذ فهو الاقتناء يضعه عنده للزينة أو ليستعمله إذا اضطر إليه الاستعمال. الاستعمال هو التلبس، في الكتاب موجود. هو التلبس بالانتفاع به. التلبس. بالانتفاع به. هذا معنى الاستعمال حالا بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. الآن يستعمل في إيش غالبا؟ بالأكل والشرب ممكن أيضا في الوضوء في الغسل في الاكتحال. الاكتحال اكتشفون منها من الآن. نعم. ليس شرطاً المداومة، لكن أن يستعمل في هذه الأغراض، يأكل منها يشرب، لكن هذا يستعملها لغرض آخر. ما هو الغرض؟ قال مثلاً أضعه للزينة. إذا ما ما استعمله في هذه الأشياء، أو أنه وضعه عنده، قال إذا طلبت إليه سأستعمله. ورح بذلك نعم. طيب. قال إلا آنية ذهب وفبه ومضببا بهما للفاعدة أن الملعقة والسكين وما شابها ذلك هذه داخلة عندهم في إيش في حكم الآني داخلة عندهم في حكم الآني فيحرم أن يستعمل ملعقة من ذهب أو سكين من ذهب أو طبق من ذهب لا أو مكحلة يكتحل منها وتكتحل منها المرأة من ذهب نعم قال ومضببا بهنا قال الضبة التي أخذ منها التضبيب باختصار فأختصر لكم الضبة هي اللحام. قطعة يلحم بها الكسر. هذه معنى ضبة يحرم استعمال المضبب بإيش بالضم. إذا كان عندنا إنا منكسر كيف نلحم نلحم الجزئين المنكسرين عن طريق الضمة. الضمة هذه يحرم أن تكون من ذهب أو فضة في الأصل حتى على المرأة ولو على أنثى كما ذكر المصنف. إلا ما سنستثنيه بعد قليل هناك استثناء. الدريعة تحريم آنية الذهب والفضل قال الشيخ حديث حذيفة يحرم على المرأة أيضا لعموم النص المرأة أبيح لها لبس الذهب لكن لا يباح لها استعمال آنية الذهب والفضل ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضل ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلم الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذه النصوص عامة ولم تخص منها الأنثى والكلام في باب الآنية يختلف عن الكلام في باب اللباس والزينة هذا فرق لا. يقول الشيخ والنهي للتحريم، وفي حديث أم سلمة توعده بنار جهنم فيكون من كبائر الذنوب في صفحة 85 يقول الشيخ ابو حسيمين وعند وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ الحالة الأولى التي تتكلم عنها الشيخ الأكل والشرب قال أما الأكل والشرب فهو حرام بالنص الأكل والشرب حرام بالنص وحكى بعضهم الإجماع عليه طبعا الإجماع هذا مدخول في مشكلة واحد في الإجماع هذا أنه حكي عن داود الظاهري حكي عن داود الظاهري أنه لا يحرم إيش؟ ها من يعرف؟ أنه لا يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة. من لا يعتد بخلاف داود سيحكي الإجماع. ومن اعتدى بخلافه يقول لا الإجماع في الشرب فقط كأنه اعتمد على حديث الذي يشرب في آنية الفمثى قال خلاص الشرب فقط. طيب قال الشيخ وأما الاتخاذ يعني لا فهو فو المذهب محرم وفي المذهب قول آخر وهو محكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام الاتخاذ فيه قول آخر أنه لا يحرم وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا الاستعمال محرم في المذهب قولا واحد في المذهب الحلال يقول الشيخ ابو عذينين والصحيح أن الاتخاذ الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام انتبهوا الشيخ ابن عثيمين يحرم الأكل والشرب في آمية الذاب والفضلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما عداها؟ وما عدا الأكل والشرب؟ فمباح عنده عند الشيخ ابن عثيمين خلاص في الآنية يرى أن الحرام هو الأكل والشرب فقط حياكم الله وقتنا الفاضلة إذا المحرم عنده الأكل والشرب وأما ما عدا الأكل والشرب من الاستعمال والاتخاذ فذلك مباح يقول الشيخ ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم, وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب جليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون به ما في غير ذلك ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع لا شيئا فيه تصاوير إلا كسره وهتكه لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائد ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جل جل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله وهذا في صحيح البخاري وهذا استعمال في غير الأكل والشرب فإن قال قائل خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا وما علق به الحكم بكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه كل ما هذا صحيح لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر لأن مظهر يظن مظهر لكن لأن مظهر الأمة بالترفي في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحقم بالأكل والشرب ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس هذا رأي الشيخ ابن عسيمين رحمه الله وهذا القول هو في الأصل قول جماعة من الظاهرية القول الذي قال به الشيخ هو قول جماعة من الظاهريين، والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح خلافا لقول الشيخ رحمه الله تعالى لماذا؟ أولا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول لا تأكلوا الربا. الآيه ماذا تقول لا تاكلوا الربا تعرفون احد في امه الاسلام يقول ان استعمال الربا في غير الاكل يجوز تعرفون احد في امه الاسلام يقول ان استعمال الربا في غير الاكل يجوز اجيبوا كيف يعني الايه الكريمه تقول ماذا لا تاكلوا الربا واحد أخذ مال الربا واشترى سيارة، اشترى سيارة، أحد يبيه له هذا؟ هذا ما هو أكل، هذا ما هو أكل، لا أحد يبيه له ذلك، طيب الآية تقول لا تأكلوا، فإذا خلاص، ما دام الآ الآية قالت لا تأكلوا. خلاص يبقى ما عدا الأكل يجوز إذن جميل إذن كلمة الأكل هنا هي دليل على بقية أنواع الاستعمالات ليه لأن الأكل هو الأعلى الأكل الناس يحتاجون إلى, إلى هذا الأمر أكثر من غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث الآنية لا تأكلوا في صحافهما لا تشربوا في آنية الذهب والفضبة ولا تأكلوا في صحافينا. المقصود أن يذكر الأعلى وما عداه من الأنواع أنواع الاستعمال داخل في ذلك خلاص نعم يدخل تحت ذلك نبه بالأعلى على الأدنى إذا كان الأكل يحرم إذا الوضوء من باب أولى يحرم والاكتحال من باب أولى يحرم والابتسال من باب أولى يحرم وهكذا هذا أمر الأمر الثاني الحديث حديث حليفة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لا تشربوا أن في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها فإنها يعني آنية آل الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولكم في الآخرة إذا كونها لنا في الآخرة يقتضي الابتعاد عنها بدميع وجوه الاستعمال آخر الحديث يشعر آخر الحديث مشعر بأن النهي يشمل كل أنواع الاستعمال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر إذا استعملتموها في الدنيا إذا استعملتموها في الدنيا كيف صارت له نعم آخره هم يستعملونها ولا يتورعون عن استعمالها الكفار لا يتورعون عن حديث فدعوها لأنها لكم في الآخرة إذن آخر الحديث مشعر بهذا الأمر الثالث أنه حكي الإجماع القديم على أن سائر أنواع الاستعمال داخلة فيها إلا ما حكي من خلاف الظاهرية حكي إجماع قديم على أن كل أنواع الاستعمال ووجوه الانتفاع ممنوعة في آنية الذهب والصدق واضح؟ حقي هذا الإجماع والمخالفة مخالفة الظاهرية متأخرة عن هذا الإجماع القديم الذي حكي والله أعلم هاي ثلاثة أوجه في ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة فعلى المسلم أن يمتنع المسلم المسلم يمتنع عن استعمال أن يتذهب الفضة في سائر هذه الويوغ سنقف عند هذا الحد زدنا عليكم 10 دقائق أعتذروا عن ذلك لكن حتى لا نقطع أفكار الدرس إن كان هناك أسئلة نستمع إليها قبل الانصراف وإياكم نعم. وياكم أجمعين بارك الله فيكم الله يحفظكم دروسنا كالآتي درس تعليق على الشرح الممتع على الشرح الممتع للشيخ المعزيين كل يوم جمعة كل يوم جمعة الساعة حادية عشرة بتوقيت مكة وياكم أجمعين وإياكم